اذناه ربهم بالوادي المقدس طوى اذناه ربهم بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى اذهب فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَاءَ أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَكَذَّبَ وَعَصَى فَكَذَّبَ وَعَصَى إِمَّا أَغْبَى يَسْعَى إِمَّا أَغْبَى يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى, فحشر فنادى فقال أنا ربكم اَخَذَهُمُ اللهُ لَنَاهِرَةٍ وَالْأُولَى اَخَذَهُمُ اللهُ لَنَاهِرَةٍ وَالْأُولَى إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لمن انتم اشد خلقا ام السماء انتم اشد خلقا في السماء بناها بناها رفع سمكها فسوى وَأَوقشَلَلَه وَْجَضُ حاهَا وَأََلَلَ وََجُ حاه وَالْضَدَذَلكَ دَحاهَا وَْضَدذكَ دَخه أَْجَ مِ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَثَاوِنَ لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ مَثَاوِنَ لَكُمْ ولأنعامكم فإذا يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يرى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى عن الهوى وأما من خاف لقام ربه ولا النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن 119. ساعة أيان مرساها إنما أن تنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو كأن